الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الآيات من سورة البقرة جاء بيان احكام العدد للمطلقات ثم ذكر الله تبارك وتعالى عدد المتوفى عنهن المرأة التي توفي عنها زوجها فهذه عدتها تختلف عن عدة المطلقة فالمطلقة إذا كانت ممن يحيض فثلاثة قرو وإن كانت صغيرة أو آيسة فثلاثة أشهر وإن كانت حاملا فبوضع الحمل أما التي قد توفي عنها زوجها فإنها تتربص أربعة أشهر وعشرة وعلى قول الجمهور إن كانت حاملا فبوضع الحمل ولو أنها وضعت الحمل في اليوم الذي توفي فيه زوجها بعد وفاته بساعة أو نحو ذلك تكون قد انقضت عدتها يقول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير والذين يتوفون منكم يموتون ويتركون الزوجات يتربصن عليهن أن يتربصن مأمورات بأن يتربصن بمعنى ينتظرن فالتربص هو الانتظار هذه المدة أربعة أشهر وعشرة أيام تلزم الموضع الذي بلغها وفات زوجها وهي فيه لا تفارق هذا المكان هذه المده وتترك الزينة بأنواعها من اللباس والأصباغ والحلي هذه الانواع الثلاثه في الزينة يعني لا تلبس ثيابا مزينه وكذلك ايضا الزينه بالاصباغ كالحناء والكحل وما يسمى اليوم بالمكياج وكذلك ايضا الحلي بانواعه من الذهب والفضه وغير ذلك مما تتزين به المراه كل ذلك يترك هذه المده ولا تتزوج ولا تخطب ولا تواعد على النكاح فإذا بلغنا أجلهن والمقصود هنا انقضاء المدة وليست مقاربه الانتهاء كما في الطلاق فأمسكوهن بمعروف هناك إذا قاربنا هذه المدة إذا قاربنا انقضاء العدة أما هنا إذا انقضت العدة تماما فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن يعني من الزينة والخروج وإذا أرادت أن تتزوج على أن الذي يتولى التزويج هو الولي كما هو معلوم والله خبير بما يعمله العباد والله بما تعملون خبير لاحظ هنا بما تعملون خبير الخبير هو الذي يعلم خفايا الأشياء وبواطن الأمور وما تفيد العموم بما تعملون كل ما تعملون والعمل يصدق على ما يكون من عمل القلب وعمل الجوارح وأقوال اللسان كل ذلك من العمل كذلك الترك هو من جملة الأعمال ولهذا جاء ختم هذه الآية والله بما تعملون خبير يعني يعلم الخفايا والبواطن هذا بالنسبة لهؤلاء النساء التي توفي عنهن أزواجهن فيما تفعله وما يحصل من مواعيد مع الرجال أن يتزوجها فلان سرا أو ما كان من قبيل المقارفات المحرمة من الفواحش ونحو ذلك أو كان من الخروج عن حدود الله عز وجل بالتزين والخروج للتنزه والزيارات ونحو هذا أو كان ذلك من قبيل الأولياء بحيث إنه لربما يصدر عنه تسلط عليها في هذه المده بغير حق أو بعد انقضاء هذه المده العدة فلا جناح عليكم فيه فإذا انقضت عدتها لا ينبغي له أن يمنعها من التزين ويقول ينبغي أن تلزم الحداد على هذا الزوج كيف تتزينين كيف تلبسين الجميل كيف تخرجين وقد مات زوجك ولربما يطالبها بذلك أهل الزوج فهذا كله لا يسوغ كانت المرأة في الجاهلية أيها الأحبة إذا مات زوجها بقيت حولا كاملا في حجرة قدرة صغيرة نائية لا تواكل ولا تجالس ولا تغتسل ولا تغير الثوب الذي عليها فضلا عن الزينة وما إلى ذلك تبقى بنفس الثوب ولا تغتسل ولا تمس الماء سنة كاملة مدة الحداد فإذا انقضت هذه المده كانت المرأة في حال يرثى لها من الأذى والقذر والوسخ والحالة النفسية السيئة حتى ذكروا في اخبار العرب وذكر هذا بعض المفسرين أنهم كانوا يأتون بطائر إذا انقضت عدتها مدة السنة ف. هذا الطائر يدلك به جسدها فيموت من شدة القذر والأذى والنتن آكذا كانت المرأة في الجاهلية وليس ذلك فحسب بل إنها حينما تنقضي العدة يأتي أحد هؤلاء من ذوي الزوج يأتي أخوه أو أبوه أو نحو ذلك من عصباته ثم يلقي عليها ثوبا إذا ألقى عليها ثوبا فمعنى ذلك كأنه ملكها يعني أنه أولا بها لا تتزوج ليس لها حق أن تتصرف في نفسها ولا لأهلها حق في أن يزوجوها فكأنه قد سبق إليها أكذا كانت المرأة مبتذلة ممتهنة فجاءت هذه الشريعة بهذه الأحكام والشرائع الكاملة التي جاء فيها حفظ المصالح ودرء المفاسد وكانت مدة الحداد هذه المدة وإذا كانت المرأة في حالة من الحمل فإنها تبقى مدة حملها طالت أو قصرت لكن المرأة تغتسل إنشاء كل ساعة وتغير ثيابها وإذا احتاجت إلى علاج فإنها تذهب إلى المستشفى وإذا كانت بحال تتطلب أن تخرج لطلب الرزق لأنه لا يقوم غيرها مقامها في ذلك فإنها تخرج محتشمة مستترة وهكذا تجلس مع من يزورها من النساء وتجلس مع محارمها وتجلس مع أهل بيتها ولا تبقى في حال من العزلة يؤخذ من هذه الآية الكريمة من الهدايات والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة كما سبق والوالدات يرضعن جاء بصيغة الخبر وهو مضمن معنى الأمر يعني يجب عليهن ليتربصن لكن الصيغة ليست صيغة أمر وإنما هي صيغة خبرية ومثل هذه كما قلنا تدل على مبالغة في تأكيد التربص والأمر به كأنه أمر قد قضي وحسم فأخبر عنه اخبارا فما على المراه إلا أن تستجيب وان تمتثل يتربصن بأنفسهن ثم أيضا لاحظ هذه العبارة يتربصن تدل على بذل جهد وتصبر وذلك أن المرأة في حال الحداد لربما تتطلع إلى الخروج لربما تتطلع إلى شيء من الترفيه لربما تتطلع إلى شيء من التنفيس والإجمام بل لربما تتطلع إلى شيء من التزوج أن تتزوج بعد هذا الزوج الذي توفي فجاء التعبير بهذه الصيغة يا تربصنا ما يدل على أن ذلك يحتاج إلى شيء من توطين النفس والتصبير لها على هذا البقاء والانتظار هذه المدة وهي مدة الحداد التي قصدت بقوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فذلك حفظا لحق الزوج وحرمته كذلك أيضا استبراء للرحم استبراء للرحم وقد جاء عن سعيد ابن المسيب رحمه الله ومفقهاء التابعين في الحكمة في هذه المدة أربعة أشهر وعشرة أن فيها ينفخ الروح في الولد في الجنين يتبين يتأكد الحمل فقالوا بأن الولد يرتكب في البطن يتحرك يضطرب بعد هذه المدة إذا بلغ أربعة أشهر وعشرة أيام تشعر بالحركة هنا لا يبقى لبس في موضوع الحمل يصير هذا الأمر في غاية الجلاء والوضوح ومن ثم فإنها لا تتزوج وهي حامل قد مثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالذي يسقي زرع غيره وقد قال الإمام أحمد رحمه الله عن الوطء في حال الحمل بأنه يزيد في سمعه وبصره وعقله يعني الجنين وطء المرأة الحامل يعني سواء كان الذي يطؤها هو زوجها فذلك يزيد في سمعه وبصره وعقله خلافا لما كان يعتقده أهل الجاهلية أهل الجاهلية كانوا يعتقدون بأن وطء المرأة في حال الحمل يجعل الولد ضعيفا ينبو السيف في يده عن الضريبة ولهذا كانوا يمدحون الشجعان الأقوياء من المقاتلين يقولون فوارس لم يغالوا في رضاع فتنبو في أكفهم السيوف يقول هؤلاء يسمونها يعني لم يغالوا في رضاع يعني أن آبائهم لم يطؤوا الأمهات وهن في حال الارضاع هذا في حال الإرضاع فكيف حمل في بطن أمه فكانوا يعتقدون هذا وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع من وطء النساء في حال الإرضاع اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم لما كان شائعا من ثقافة في ذلك الوقت وهذا من الأمور الدنيوية والنبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد في الأمور الدنيوية. فهم أن يمنع من هذا من أجل أن لا يخرج الولد ضعيفا فأخبر أن فارس والروم يفعلونه ولا يضر أولادهم يعني أن الواحد منهم يطع المرأة في حال الإرضاع ولا يضر الولد اقوياء لا يتأثرون بذلك فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أيضا يؤخذ من قوله تبارك وتعالى فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف فلا جناح عليكم يدل على أنه إن فعلنا شيئا من الزينة أو المخالفة في هذا الباب قبل انقضاء العدة فإن الأولياء يسألون عن ذلك هذا مفهوم المخالفة فلا جناح عليكم إذا إن فعلناه قبل انقضاء العدة فعليكم جناح يعني حرج فدل ذلك على أن الولي يجب عليه أن ينظر فيما والله الله تبارك وتعالى ويمنع المرأة مما لا يجوز فعلها وأن يحملها على ما يجب فعله فهو مخاطب بذلك البنت او الزوجة ترفض الحجاب الشرعي تريد أن تخرج متزينه تريد أن تخرج بحجاب لا يفي بمقصود الشارع ثم بعد ذلك يقول هذا الزوج هي تأذى هي تمتنع قال الرجال قوامون على النساء يجب عليك أن تقوم عليها بما أمرك الله عز وجل فيه وأن تحملها على ذلك فإن ابت فمنعها من الخروج لا يجوز أن تمكنها من الخروج بهذه الألبسة الفاتنة وبهذه العباءات التي لا تبرأ الذمة بها أو أن تخرج المرأة سافرة عن وجهها أو نحو ذلك فهذا كله من دواعي الافتتان بها والله بما تعملون خبير هكذا يربي القرآن المراقبة في نفوس أهل الإيمان هناك أشياء قد تخفى على الناس هذه المرأة قد تتزوج سرا قد تواعد أحدا من الخطاب قد يرسل لها رسالة في هاتفها يواعدها بالزواج ثم بعد ذلك ترد عليه بالإيجاب والله بما تعملون خبير فهذا يجب حفظ حدود الله عز وجل به هناك شيء لا يطلع عليها الولي لا يطلع عليها الناس وقد سهل مثل هذا في مثل هذه الأوقات عبر هذه الوسائل في التواصل ثم هذه الآية والآية التي بعدها وسيأتي الحديث عنها في التعريض في خطبة النساء نحو ذلك كل هذا يدل على ما كان عليه الناس قبل هذا العصر بحيث إن المرأة ينظر إلى ما يرغب فيها من الجمال نحو ذلك من دواعي التزوج بها ولا ينظرون إلى كون هذه المرأة من قبيل البكر أو السيد إنما ينظرون إلى أوصافها فيتسابق الخطاب إلى خطبتها هنا جاء الأمر بالتربص والنهي في الآية التي بعدها عن التصريح والمواعدة وأذن لهم بالتعريض هذا من لم يعرف تلك البيئة يتعجب من مثل هذا المرأة إذا مات زوجها أو طلقت لا يكاد يتقدم لها أحد للأسف أما في السابق فالأمر بخلاف ذلك يتسابق إليها الرجال ولو نظرتم في تراجم السير في النساء تجد المرأة لربما تزوجت أربعة أو خمسة كل ما مات زوج أو ستشهد في غزوة تقدم لها الآخر والثالث والرابع ولا تبقى كاسدة هذا والله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه اذا كان لديكم اضافه او سؤال لا إله إلا